Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Istaw Istaqim wa'tadilu Istaw الله أكبر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 صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 والفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم.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 والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجون يا خالدون ألم تر إلى الذي حادج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت لَئِ ابْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 قال بل لب 100 عام فانظر طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى حمارك واني نجلك ايه لناس وانظر لحم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أ تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم كسعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يا الله لمن حمده ربنا <تصفيق>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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين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 sabir Allah, Thumma خوف عليهم ولا يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Allahu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 مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه